بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا خير لك من الامور ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجيك يتيما فآوى ووجدك ما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر نعم ربك